أفترى على الله كذباً أَم به جنة أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد بل الذين لا يؤمنون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 إِن شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فضلا ولقد يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَمْ نَأْلَهُ الْحَدِيدُ وَأَلَمْ نَأْلَهُ الْحَدِيدُ أَنِعْمَ الْمُثَابِرَاتُ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا انعمت تابغات وقد ترس في السهد واعمل صالحا اني بما تعملون بصير اني بما تعملون بصير ورسولaiman الريح غذوها شهر و شهر والسليمان الريح وجوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن الجن من مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَغْضِبُ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يَغْضِبُ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا من لَهُ مَا يَشَاءُ حارب وتماثيل وجفان يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات وجفان كالجواب وقدور الراسيات ورِاٰتِيَاتِ اعْمَلُوا الٰذَا وُدَ شُكْرًا اعْمَلُوا الٰذَا وُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وَقَلِيلٌ لََّ قَضَنَ عَلَهِمَتَمَدََّهُ على مَوْتِ فَنََّا قَضَينَا عَلَهِ المَوْتَدََّهُ على مَوْوتِ مدََّهُم عَ مَوتِهِ إَِّدَ بََّةُ لِأَبّتَ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأخذ من سأته فلما خر تبين في الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَن لَّمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ مَا لَبِثُوا فِي